اعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلم لهم الله من حيث لم يحتسبوا وقال في قلوبهم لَهُمْ لَئِن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْإِنْجِيلَ أَرَأَيْتَ كَذَلِكَ بَثُّوهُ فِي الذُّلِّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لك <تصفيق> دي قطعتم من لينة أو والله على كل شيء قدر أعنياء منكم وما آساكم الرسول فقلوه وما آساكم عنه فانتهوا العقاب للبطراء المهاجرين الذين أخرجوا والذين تبنوا الغزار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجره ولا يجدون في حدود I'm